في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عانم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة مما فَتَوَّاهُ وَهُوَ نَفَخَ فِيهِ بِرُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِنِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قل يتوفّق ملك الموت الذي يُكِل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترائذ المجرمون لا كسوروسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعم الخالحا فرجعنا نعم الفالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا النجهنما من الجنة والنات أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم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 فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَذَرُون أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيذوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذُونَ أو لم لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكدهم إن في ذلك لآيات أ يسمعون أو يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون